بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وبعد شرع تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى عن القسم الثاني من أقسام المفهوم وهو مفهوم المخالفة وقال انتهى الكلام وفضل الله تعالى عن القسم الأول وهو مفهوم الموافقة قال رحمه الله وإن خالف مخالفة يعني إن خالفة السكوت المنطوق فهو مفهوم مخالف وهذا المفهوم المفهوم المخالف يعرف هنا بانه اثبات نقيض حكم المنطوق فنثبت المسكوت فنثبت ان مسكوتي عنه نقيض حكم المنطوق مخالفا لحكم المنطوق كما يسمى المفهوم المخالف يسمى ايضا دليل الخطاب تكين الخطاب دل عليه أو لأن دليلهم من جنسي الخطاب فلذي بدليل الخطاب هذا النوع الثاني مفهوم مخالف له شروط يشترط لإعماله الشروط كما ذكر رحمه الله بقوله وشرطه أن لا يكون مسكوت ترك لخوف من نحوه إلى غير ذلك من الشروط وإنما شترطت هذه الشروط كما قال ابن الدقيق العيد رحمه الله لأن القول بالمفهوم إن شاءه طلب فائدة في التخصيص لماذا خصصنا هذا بالذكر فإذا كانت إذا كان ليس هناك فائدة إلا المخالفة والحكم فهنا يحتج به ويكون حجة فإن ظهرت هناك فائدة أرجح من هذه الفائدة فنلغي المفهوم حينئذ ولا يكون حجة والشروط التي ذكرها فيها فوائد وهذه الفوائد أقوى وأرجح من فائدة لا فائدة لذكره للمخالحة في الحكم فلما كانت أرجح ألغينا مفهوم المخالحة ولم نحتج به حينئذ هذه الشروط ذكرها بقوله الشرط الأول وشرطه أن ليكون مسقوط تركا لخوف ونحوه الشرط الأول اشترط المفهوم المخالفة لإعماله اللي يكون المسكوت المسكوت عنه ترك التصريح بذكره لخوف كما لو قال قريب عهد بإسلام لعبده مع حضور المسلمين قال أعطاه شيء وقال تصدق بهذا عن المسلمين وهو يريد وغير المسلمين وإنما ترك ذكر غير المسلمين لأن لا يتهم في دينه بالنفاق لأنه غريب عهد بإسلام فهذا حينئذ لا مفهوم له لأن ترك ذكر المسقوط عنه لأجل الخوف يخاف على نفسهم أن يتهم بالنفاق وقد يكون ترك ذكر الحكم للخوف على المخاطب من أمر ما فكذلك لا يحتج حينئذ بالمفهوم لأن هذه فائدة التخصيص وهي أرجح من الفائدة العامة وهي المخالفة في الحكم هذه تصور في إذا كان المتكلم غير الشارع أما إذا كان المتكلم هو الشارع فلا خوف حينئذ الشرط الثاني ذكر رحمه الله تعالى بقوله ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين من شروط إعمال المفهوم أيضا أن يكون خرج مخرج الغالب يعني إنما اكتصر فيه على هذا وسكت عن ذاك لأن المنطوق خارج مخرج الغالب والمذكور خارج مخرج الغالب فهو سكت عن المذكور سكت عن المفهوم ليس لكونه مخالفا لحكم المذكور وإنما سكت عنه واكتصر على ذكر المذكور والمنطوق لأنه الموافق الواقع والغالب في الواقع فلذلك اكتصر عليه فهذه الفائلة أيضا أرجح من تلك الفائلة العامة فلذا ألغي المفهوم حينئذ إذا كان خرج مخل الغالب ومثل له بقول الله جل وعلا وربائبكم التي في خجوركم ليفهم منه أن الربيب إذا كانت في غير الحجر تحل وإنما ذكر الحجرة في حجوركم لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر الزوج فلذا اقتصر على ذكرها لموافقته الغالب فحينئذ لا مفهوم لها فلا تدل الآية بمفهومها على إباحة الربيبة إذا لم في حجر الزوج كذلك قول الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقوله من دون المؤمنين لا يفهم منه جواز اتخاذ الكافرين اولیا مع المؤمنين لأن منطوق الآية التحرير باتخاذ الكافرين من دون المؤمنين فلا يفهم أن هو لوال المؤمنين ووال الكافرين جاء سالك لأن هذه الآية نزلت ببيان الواقع كما قال الواحل نزلت في قوم من المؤمنين من المؤمنين فحينئذن لا حجة في الاستدلال بها على جواز مولاة المؤمنين الكافرين معا أيضا قول الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا في الصيد فإن الجزاء يجب على من قتل الصيد سواء كان متعمدا أم غير متعمد لأنه باب الإطلاف فذكر التعمد لأنه خرج مخرج الغالب الغالب أنه لا يقتل الصيد إلا بتعمده فلا مفهوم له حينئذ أيضا قول الله جل وعلا فإن خفتم أن لا يطيم حول الله فلا جناح عليه ما فيما افتلت به في الخلع علب الخلع بخوف عدم إقامة حلول الله جل وعلا فهذا لا مفهوم له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاهها باطل وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع على بيع اخيه هل يفهم منه جواز ان يبيع على بيع الكافر لانه ليس باخ له في الدين هذا لا مفهوم له لان الغالب ان يبيع على بيع اخيه مسلم فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وقد دل على هذا الاعتباره الغالب مفهوم عموم قول صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه الرجل ولا يبيع على بيعه ولا لا يبيع على بيعه والرجل عام يشمل المؤمن ويشمل الكافر أيضا منه حريث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم منه قال ما حق مريم مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا غوصية ومكتوبة عنده تغييره بالمسلم لا مفهوم له وأن مخارج مخارج الغالب كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فهو قيد بالمسلم ما يحب المرئي المسلم قيد بالإسلام لأنه خرج ما خرج الغالب كذلك الكافر مثله تصح بصيته فهذا الشرط الثاني أن يكون خرج ما خرج الغالب هذا عليه أمثلة كثيرة جدا ما خرج ما خرج الغالب لا مفهوم له ولا يحتاج بمفهومه لكن يشكل على هذا الشرط كما قال العيد رحمه الله تعالى إن هذا مشكل علمته بالشافعي لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في سائمة الغنم الزكاة قال في بولي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة قال بالمفهوم في هذا الحديث وأصبت الزكاة عن غير السائمة وهي المعلوفة مع أن هذا خارج مخرج الغالب في ظاهره لأن الغالب والعادة هو السوم فقوله سائمة الغنم الزكاة وافق الغالب وخرج مخرج الغالب فلا نحتج من وهو مفهوم المقالفة وهو أن المعلوف ولا زكاة فيها ولما فلما نحتج به الشافعي فقال إن هذا مشكل على مذهبه لكن ذكر القفار الشاش رحمه الله جوابا عن ذلك كما ذكره زركه وهو أن الإمام الشافعي رحمه الله لا من اشترك السوم والرعي من جهة المفهوم وإنما اشترطه من القاعدة العامة وهي قاعدة العفو عن الزكاة في عدل القنية ولم يعد النماء فقال ما كان ما ليس فيه السوم بل يعلف هذا لا زكاة فيه لأنه حكم حكم وعدل القنية ولم به النماء لكن هذا الجواب الذي أجاب به قفال الشاشر رحمه الله تعالى قد صرح الإمام الشافعي في الأم بما يخالفه وصرح بأن الاسترداد بهذا الحديث هو بالمفهوم هو أن عدم وجوب الزكاة في المعلوفة أخذ المفهوم بهذا الحديث وعبارته في الأم صريحة في هذا الباب خالف في هذا الشرط إمام الحرمين كما قال المصنف رحمه الله تعالى خلافا لإمام الحرمين فإن إمام الحرمين رحمه الله تعالى يقول إذا خرج مخرج الغالب فإنه له مفهوم إذا خرج مخرج الغالب فإنه له مفهوم وخالف بذلك الجمهور الذين يقولون إذا خرج مخرج الغالب لمفهوم له ووجه مخالفة إمام الحرمين رحمه الله تعالى في نفي هذا الشرط هو أن المفهوم من مؤسس назад يكلون من اللفظ المفهوم من مؤسسalled للمفهود فلقبك ما يدل على المنطوق يدل على المفهوم, المفهوم. المفهوم فهو من مقتضيات اللفظ فإذا كان يوافق الغالب فلا نسقط هذا المقتضى لا نسقطه لأنه من مقتضياته ولكن الجواب عن هذا هو أن أقول إن هناك فائدة كما ذكرنا سابقا هناك فائدة أرجح وأقوى من هذا المفهوم فإن المفهوم يحتج به يحتج به إذا لم يكن هناك فائدة لتخصيص المنطوق بالذكر غير المخالفة بينه وبين المسقوط عنه فإن ظهرت هناك فائدة لماذا خص بهذا بالذكر لفائدة أخرى غير قونه مخالفة للمسقوط عنه فحين إذ نلغي هذه الفائدة وهي فائدة المخالفة بين المنطوق والمفهوم ونرجع للفائدة التي أرجحها وهنا الفائدة معنا إنما اقتصر على المنطوق ولم نذكر المسكوت عنه مصرحا لأن هذا المنطوق وافق الواقع ووافق الغالب هذه فائدة أرجح من فائدة انما اقتصر عليه لأنه خالف المسكوت عنه الشرط الثالث ذكر رحمه الله تعالى بقوله أو لسؤال يعني إذا خرج إذا كان المذكور خرج جوابا لسؤال ووقع جوابا لسؤال فحينئذ لا يحتج بمفهومه فلا يفهم منه أن المسخوط عنه خالف المذكور والمنطوق ومثلوا لذلك بما لسؤل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة فقال في الغنم السائمة زكاة فلا يفهم منه أن غير السائمة لزكاة فيها لأن هذا خرج جوابا لسؤال فالفائدة في الاقتصال على الغنم السائمة لكونه وقع جوابا لسؤال ليس لكون السائمة خالفة غير السائمة فحينئذ لا يفتج به فلا مفهوم له وهنا أورد سؤال وجيها وهو أنهم جعلوا السبب هنا قرينة صارفة عن إعمال المفهوم ولا يقتلوا حينئذ بالمفهوم يولد السبب هو السؤال بينما لم يجعلوا السبب صارفا عن إعمال العام ولهذا قالوا العبر بعموم اللفظ لا بخلص السبب فلماذا لم يسو بين البابين والجواب من عن ذلك هو أن دلالة المفهوم ضعيفة دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى احتمال وبأدنى قرينة ولهذا قد رأينا أنه سقطت فيما إذا وقع جوابا في إذا خرج محرج الغالب أو كان لخوف أو الجاهل بحكم أو غير ذلك من ما معنا فتسقط بأدنى احتمال وبأدنى قرينة إذا كانت أقوى من فائدة مخالفة المذكور المسكوط عنه بخلاف اللفظ فإنه قوي اللفظ قوي فلهذا لا يثبت اللفظ بي السبب فإذا ورد العام على سبب فإن العبر بالعموم ولا بالسبب لا نقصره على سببه فالعبر بالعموم من لفظ لا بخصوص هذا السبب لأنه عام لأنه قوي هذا الفارق بين المفهوم إذا ورد على سبب أو على سؤال وبين العام إذا ورد على سبب أو على سؤال وعمل الثاني ألغي الأول لضعف الأول وقوة الثاني قال رحمه الله أو حادثة لسروط كذلك ألا يكون خرج لبيان حكم حادثة تتعلق به فإن كان كذلك خرج لبيان حادثة تتعلق به فحينئذ لا مفهوم له ولا يحتجوا بمفهومه ومثلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشات لميمون يجرونه قال صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم يهابها فدفعت فانتفعتم به قال يا رسول الله إنها ميتة قال صلى الله عليه وسلم دباغها طفورها أو إنما حرم من ميتة أكلها فقول صلى الله عليه وسلم دباغها طفورها لا يفهم منه أن غير الشاه لا تدبغ ولا تطهرها الدباغة لأن هذا خرج لبيان حكم حادثة حصلت وهي شاة ميمونة فإذا لم أفهم له كذلك أيضا وهو مثال الصناعي لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال السائمة الزكاة فهذا لم أفهم له لا يفهم منه أن غير السائمة الزكاة فيها وهي كذلك لكن يفهم من هذا اللفظ لأن القصد هنا بيان حكم هذه الحادثة التي وضعت بحضرته صلى الله عليه وسلم وليس القصد نفي مع عداها فهذه فائدة أرجح من المخالفة المنطوق للمسقوط عنها أيضا من هذا يمثلون له بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعاف مضاعفة فلا يفهم من الآية جواز, جواز أكل الرباء إذا لم يكن مضاعفا بأن كان يسيرا هذا لا مفهوم له لأن هذه الآية وردت لبأن حادثة وأنهم كانوا يتعاطون الأجيال والجاهلية فإذا حل الدين قال الدائل المديون إما أن تعطي وإما أن تربي فيتضعف بذلك الدين عليه أضعاف مضاعفة فنهاهم الله, الله جل وعلا عن ذلك فلا يرحم منه جواز الرباء إذا كان يسيرا لأن هذه الآية خرجت لبيان حكم حادثة حصلت في زمانهم أيضا من شروط القول بمفهومة مخالفة ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله أو للجهل بحكمه إذا ابتصر المنطوق وسبب هذا الابتصار للجهل بحكمه فحينئذ لا مفهوم له كما لو قيل صلاة السنة فروضها كذا وكذا فلا يفهم من هذا أن الفرض ليس كذلك بل الفرض له فروض وهي أنس فروض السنة تكبيلة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع السجود الاعتداء نفس فروض أركان السنة فلو فلو قيل الصلاة السنة فروضها كذا وكذا لا يفهم منه أن الفرض ليس كذلك وذلك لأن هذا التقرير والتعليم وقع لتعليم الجاهل يجهل, يجهل فروض السنة فقيل له فروضها كذا وكذا وهو يعلم أن الفرض فروضه كذا وكذا وإنما كان جاهل حاصلا بالسنة بصلاة السنة والنافلة هذا جهل متعلق بالمخاطب بل يكون الجهل كذلك متعلقا بالمتكلم ليس المخاطب وهذا طبعا يكون في غير الشارع فترك حكم المسكوت جهلا لا يدل على أن حكمه مخالف لحكم المنطوق لانه انما ترك جهلا لسبب انما لسبب بحكمه هذه فائده لماذا خص المنطوق بهذا لأن المتكلم غير الشاع جاهل بحكم هذا المسكوتي عنه فظهر التخصيص بالذكر أو ظهر للتخصيص بالذكر فائدة أقوى غير فائلة مخالفة المنطوق للمسكوت عنه ثم قال رحمه الله أو غيره مما ينتظي التخصيص بالذكر يعني هناك أشياء كثيرة هي من شروط القول بالمفهوم وإذا حصلت تمنع القول بمفهوم وحين إذن لا حد أو لا مفهوم له ذكر ضابطا لها بقوله أو غيره مما ينتظر التخصيص بالذكر يعني إذا ذكر شيء وذكرت فائدة هي فائدة تخصيص المنطوق بالذكر دون مسخوت فمعنى كلامه أن لا تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم على المسكوت عنه فإن هناك فائدة غير نفي الحكم عن المسقوط عنه هذه الفائدة تكون أبوى من مسألة نفي الحكم عن المسقوط عنه وبالتالي لا يكون المفهوم حجة لا يكون المفهوم حجة والبضايا رحمه الله تعالى في منهاج اقتصر على هذا ولم يعدد الشروط فاقتصر على أن تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غنى في الحكم على المسكوت فقط ومن هذا من هذه الاشياء والشروط التي ذكرها هنا رحمه الله وتعالى ان يكون المذكور بصله بزياره الامتنان, الامتنان على المسكوت ان يكون المذكور بصله بزياره الامتنان على المسكوت كما يقول الله جل وعلا عن الصيد أو عن البحر ليتاكل منه لحم طرية لتأكلوا منه لحم طريق فوصف اللحم بالطريق فلا يدل هذا على تحريم القديل اللحم الذي ليس بطريق لأنه إنما اقتصر على ذكر اللحم الطريق لزيارة الامتنان فالمن فيه أعظم هذه فائدة أرجح من فائدة السكوت عن أو مخالفة المنطور المسكوت كذلك أن يكون المذكور وصر به التفخين وتأكيد حاله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أجل لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر فلا يفهم منه أنه يباح لها إذا لم تكن مؤمن بالله اليوم الآخر ليس كذلك بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإنما خصها بوصف الإيمان لقصر التفخيم وتأكيل الحالة إذا كانت مؤمنة فلا يحل لها أن تفعل ذلك فإن الإيمان يمنعها من ذلك أيضا من هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فليفهم منه أن باقي الأركان كالإحرام والسعي والطغاف ليست من الحج وإنما ذكره لقصة التفخيم وتأكيد حاله قالوا أيضا يحتمل أن يكون من هذا قول صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسية فليف منه أن غير نسية لا ربا فيه كالفضل وإنما خصه بالذكر لأن أصل الربا كان عندهم هو نسية ومعظم الربا عندهم نسية ففخم أمره تحريم أمره فخمه بقول صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسية كأنه لا ربا إلا نسية لفضاعة أمره وفخمته أيضا كذلك أن يظهر من السياء قصر التعميم فإذا ظهر من السياء قصر التعميم فحينئذ لا مفهوم فيعمل من طوب المسكوت عنهم كما يقول الله جل وعلا والله على كل شيء قدير الشيء يطلب على الموجود يطلب على الموجود ونحن نعلم أن الله جل وعلا قادر على المعدوم الممكن كذلك وهو ليس بشيء فلا يفهم للآية أن الله جل وعلا لا يقدر على المعدوم ممكن لأن هذا لا مفهوم له لا يصيبت لقصر التعميم فالله على كل شيء قدير موجود هو الشيء أم معدوم ممكن فوصل بها التعميم في سائر الأمكنة فلا نقصر الحكم على الموجود وهنا فائدة وهو أن قولهم هذا لا مفهوم له لوجود ما يمنع القول بالمفهوم هو أو هذا لا حكم له ليس المقصود أن لا حكم المسكوط أصلا بل له حكم لكن هذا الحكم يستفاد من أمر خارجي ليس مستفادا من أمن المنطوق فقولهم لا مفهوم له أو لا حكم له أي من منطوقه لا حكم له بل يقول له حكم آخر خارجي هذا ما يتعلق بالشروط العمل بالمفهوم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين